ان هؤلاء قوم مجرمون فاسري بعبادي ليلا انكم متبعون واترك البحر رهوا، انهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثنا قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا من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 أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ طُبِعَ عُيُونُهُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ما خلقناهما إلا بالحسن، ولكن أثرهم لا يعلمون